أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوهي إلي أن سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أنهم <تصفيق> Tak mahu orang that I'm